بعض القضاء حكم بابيا في مال العبد الضونك مرخص هويان خوليسا حكمه اذا قمر اذا قمر كل حضريهم halka wuxu ka hadlaya marka doonka dil xoreeyo xoolahi miseer raaciyaan mise marka raaciyaan xoolaha waa qaadanaya sayti xoreeyo هذه مساله ومساله ايمامو ka hadlaan waa yahay hadaba markaas xawayaan qolaha sayidka iska qaadanaya waa sida abdullah al-mas'ud iyo abi ayyub iyo anas ibn malik iyaga tatiye hakim iyo sawri iyo shafi'i iyo ashaab ar-ra'y qabaa'ib qabaan waayaa yahay hamad iyo al-imam al-bitti iyo da'ud ibn abi hind iyo humayd iyo has ay sida ay qabaan weeyaan halka ay dhig qolahaas waxa ay jiraan waxa adiga waa lagu xadayso ma adoo maran iska tag xooliyo qolaha لكن حصل بصري عضابنا بالغضاحية الشعبي إيا مركة إبراهيم النخب إيا إما ومالكي لها مدينة أوربان وحيي لها ورساق على إسكاله صدر بي لها محبوضة السلاوة حلق أولي عبد الله من عمر قوي حلما نعتقى عبدا ولوه مال فالمال للعبدي حدث أحمد صوصاري ويهي غير كباس صوصاري بلاي نسوعنا هذا يذور واحد دسني وحي ورقم مالك عن الشهاب الزهري وكوريا انه سمعا وماقليا قولي سنه سمد وحي كت ان العبد دون كذا عتق القمر خروبه طبيعه ماله مال في سرق عيا وكف خلافه مسلم وانه ضيب. قال النهاليك الحور هو مما يبين ذلك أرنك وحكوه على الدينية أن العقد الضغنق إذا عطق مرق وحور واتبعه مالو حوريس إرغاعيا أن المكاتب انك مكاتب إلا كتابه ونوصوا على سعوناه إذا قوتوا مرق إلا كتابه تبعه مالو حوريس إرغاعيا ولم لم يشترده ينشره به وذلك أرنك سوحور دعا أن عقد الكتابة كتابته الشيس كذب هو عقد الولاي وعقد مرق حريرك يا قرام لبتك إذا تم ذلك أرنغي سمارك ورم يسرمه وليس مال العبد أدوان كمرقه ماهو كيس ماهاني والمكاتب مكاتبك لبدا وعضواني لكن أحيوك البغيه كنواء مكاتب كنواء قني بمنزلة ما شيء ودذي ماه كعانا أصونا ذي الله وما اللبدا هذا ومن ومنزلة آ... آ... ما شيء مرقه منزله بي. كعانا أصونا ذي الله وما اللبدا هذا وعبد كي مكاتبك ومن ولد دين إنما أولادهم أولادود بمنزلة رقابهم قوتهم منزلتهم كسوغت هي ليس بمنزلة أموالهم خولهم مرقام منزلتود ماها لأن سنة التي سنة أصول الاختلاف خلافونك سنة فيها نحذيذ وحويا أن العبد الضانك إذا عتقى مرقو حروبه تبعه مالوب حوائي أرغاعي ولم يتبعه ولده إلمه السمرغاعي وأن المكاتب إذا كوت مرق الله كتابه تبعه مالوب أرغاعي ولم يتبعه ولده إلمه السمرغاعي حوكى مرقى صحوحة المامة يا شيخ رحمه الله تعالى إلمها أيطالين مرغاعي وإلمها يطلعون حنا أرغاء إلمها هي إستقابة يا ملك السنة سيطة يا ملك السنة صنعها هذا هو إلمه الملك يسوقها رأيها لكن الملك السحوة هي إستقابة وإذا كنت تحسينها الملكة وإلمه هو الملكة لكن حوله هو إرغاء عيانا ويسوق دماءها بلايها الشيخ وَمِمَّا يُبَيِّنُ وَحَقَالَ مَالِقُ حُورُهُ وَمِمَّا يُبَيِّنُ وَحَكُوَ عَدِينَهِ ذلك ذَلِكَ هَلِكَ يَضَلْنَا قَوَذِهِمْ أن العبد الضانكي والمكاتب إذا أفلصى مرخى عيروبان أخذل وعلا قاذي أموالما حولوه وعلا قاذنا إياه وأموهات أولادهما هي المرخص أولادهما هو يقول ولم تأخذ أولادهما أولادهما لما قاذي لأنهم أولاده ليسوا من أموال ليسوا وما أهانين بأموال حوله لهما لبدوده بأموالهم حوله وما أهانين لهما لبدوده قال مال وخرج ومما يبين ذلك ان قوح قدن وحكم ميد ان نقود ان العبد دونكيدا بيعه مركي لا يبي ان العبد دونكيدا بيع مركي لا يبي وشرطوا شرطا الذي يبتع ودونك يبسد ما له حوله لم يدخل ما غاليه ولد يوسف في ماله حوله طيب. قال مالك و خورو و مما يبين ذلك نقض ان قوحو عادني و حقميده بلن قودن العبد اذن قيده جرحه مر قوا ضاوهو و هو اسا مالو خوريسا ولم يوخذ ولده عليه الصلاه مقاديو اللهم صل عليه و سلم و المساله addoon kamarqas u xawayaan loo idma tassarufka wixii uu ku tassarufay maqortiisa lagu leeyahay misaas sayid taala u leeyahay abuu xaniifa wuxuu leeyahay marqas u xawayaan waxa lagu leeyahay marqaa qortiisa dayba allahumustaan abuu shafi'i ma malna wuxiley hin hadii بابو حماديه اتقبوا امهات الاولاد ما خمس قالوا وكانوا شيغنيو خلاف السوكيدو كجيره مالك يا قاضية يا سقاادين خلاف قادين كولنا مرابطنا وحنري الامام السحابي عبد الله بن مسعود لورنجري هي ابي ايوب هي انس بن مالك صدح راس السحابي يا حكم يا سوري يا شافعي يا اصحاب الراي يا حمادي البتي يا داوود بن ابي هند حميد da gal soo dhan ba ku tageen in xoolahan iska leeyahaystayidkii adoonka wana qaadanay adoonka la xoreeyey laakiin haddii wax soo bixiyay ataa iyo shabiyay naxay maalkii hay'adaha magaalada dhan waxay ku tageen in murqaas waxa weeyaan oo adoo ilmaha la xoreeyey adoonka la xoreeyey xooliisunaad qaaayaan waana iyo jamac qadayaa hukum gaki kun minay fil aataqa hurunta ummaato اولاد waxa la yiraaqiina aad ma ugu arkiyo de meelaha ugu dambeeya waxay ku gaba gabeeyaan ummaato اولاد min haa sido quduuta shaafciyada ahe arustiga akab la walaak hor iskaas ummaato اولاد bay ku gaba gabeeyaan waxa noqonaya marka waxa weeyaan oo islaan lagaa ilmo qasbaday oo umuulada la ilaahay shali waaniga doomada qeybiley oo adooniyada waxa la adoonka qiniba la ilaaha waa adoonka he barax la soomaa adoonna muqaataba ila adoonkana mu'ad wal ila oo mas'alada macnaa waxa midba meesha taalo on waxyira ahaan lama iibin karo ka oo aan imaab ibn al-Hammam ba fi fadhl al-Qadir ayoon jallad ka afraad ku tilmaamay oo lama iibin karo lama shibeyn karo lama cid kale lama siin karo lama shibeyn karo ee maaninku sayid kale dhinto uun bay xoroob sowdana faammin taas wax sida sidaasii waa sida ay qabaan jumuhoor suhaabatii wa taabiciin wal fuqaha laakiin nin loo orinjay markaa Jahmi aha oo dhintay oo qolada mu'addalada Jahmiyada sifada Ilaaha dhan diiday soo gelimay si nin kamid aha oo ninkii la dhigi jiray Bishril Marghis soo gelimay si Bishril Marghis ninkii la dhigi jiray baa و على بعض الظاهريه سيده اي هي بشر المريسي ولد كيس محمد اسغوا اهل السنه بكم جيل ولد كيسه لا اعتبار ما يبا حق اي نو تود يسغه السلمه فاهمين الامام عثمان بن سعيد الدارمي ايا كتابنا هو هو قري لا ييرا اهل مجلد قدامعن لا ييرا نقب عثمان الدارمي على الكافر العنيدي بشر المريسي ولا يدا طيب اللهم استعامه عليه طه marxasubun kala simay waaj jehmeyd iyo waynayd weeyaan ninkii jahmiyada yahooda kasoo jeeday soo garmeyseen ilaa yahood nimanku asal ahaan tafsiir toro yustana koogum baasho galay aftur ku wa yahood waaye ninkii asaasii qoladan wuxuu ahaa jahmiyada la yiraahdo waha hadaba oo nin jahmi bin safwan badal dhisi leh jahmi وأن نكي وكوث حي يمانم وضحي يمانم عرفا نكي لديك يا خالد القسيري لن يتخذ إبراهيم خليلاً أيها الحوري يا أيها الناس ضحوا بضحاياكم فإني مضح باليوم بجعد بن درهم بويري فإنه ذكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم, و... و... ولم يكلمه موسى وكم نقيمون يغديه جري ولقد ضحى خالد بجعدي ولقد ضحى بجعد الخالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درغك يا أخي قربان الدين نعم يا نعم قيب قيب هذا كان هذا هو شيء جعد من ذلك فاسوها min ka sheexiisu wa yaa ma ta qanaajay indulham min laadhiijire buu taaluut taaluut ma sheexiisu wuxuu aan laadhiijire abaan bino samcaan abaan bino samcaan ka ra sheexiisu wuxuu aan niki laadhiijire labiid bin al-a'sam al-yahudiin niki nabiga saxaray ayuha nireenku meel baa yernaa wahoo kusii dheedaan adoo bishir madiisigana ii geeyay isagu wuxuu yiri Geelbeele waa la i bilkaraa oo iska yiri isagu waa ay bacdadaahriya laakiin qurxasan nuraas sunaal ka niga maray waa yahay وحدثني ما لكم بأيه ورحمي عن نافع بكوري عن عبد الله بن عمر عن عمر الخطاب قال وحول أيما وليدة نضوانك سوى لد الشميس إذا سيد كذا نقول شيء فإنه لا يبيع أما إيه بن ولا يهب أما إيه بن كرق ولا يوضيث إذن مرحل سين كرق ومركود انت الله مرحل كردي وهو يستمتع بها ويسترقى حيسترقى فإذا مات مركود انتنا فيه حرغة مليا واي الله نفتي ما يكبح ذيها الحمد لله نعم هذا عيوان حروري والسيدة أمرك والسيدة أصول لكم اللهم استعاموا عليه وحدثني مالك بأيوره بأنه بلقه مالك وحسوه قاري أن عمر وخطاب رضي الله عنه أتته وليده ثم بأبوته قد روها سيدها سيد كذبه قراعي قد روها وحق قراعي أضانتا سيدها سيد كذبه قراعي طربها وحق راعي صيدها سيكديبا قراعي سيد بنار بوخو قراعي marka dab kana dab ku dhaji u dhaawac way aw assabaha buliga yamiya aw assabaha biha aw assabaw ku asibay ha oo dabki ah biha adontu ku asibay aw assabaha dabka wuxuu ku dhaji biha adontu faa taqha markaas xurayayay وحرية مرقص فقال مالك وحرية الأمر وعمر خال المجتمع لأكل سيئ عليه دوشيس عندنا ونقاك تياذا أنه لا يجوس مبنان عطاقة الرجل وعليه دوشيس الدين الدين يتعي دينتو يحيظ كويس بمالي حريص الرمان وأنه لا يجوس مبنان عطاقة الغلامي أطانق نحرية حطا يحتلمها إذا أوقع نقار أطانقاس وإيه أو يبلغ وقاري كاحتلامي مثلا دمن دجينيا يعني ما انتو غاريو يعني الدق من دجينو اينو غارو ولو حيو حيو كيه مهيان هي سماد خدكادو واخو اينو دجينو ودودك قادو خليل ayaa mahadago الا يستديتون ذكي غارن و يعني بيها اسمار خبليه و هي اللهم سعهن ددك هادونا اسكهاد او يبلوقو غارو أو يبلوقو غارو مبلغ قال المحتلم من محتلم من مرخص حويان دديسا لا يجوس مبنانو عتاقه المولى عليه في ماري وأنه لا يجوز مبنان عطاقة المولى قفك مرقه سحوه يمام الله يجعله دشيس في مال مالكس انو حريو ومن التولية والأكيني يعني مرقه سحوه يان مبنان مرقه سحوه يانو حريو الساقوة محجورة حلق المسلمين ينقوات كام تهريض ويفوض دهايو الممر خوكان جيران بار حريين كتاسو waxaanu xakasiyooday oo dayn lagu leeyahay deyntada lagu leeyahay maal kagaa deynta badan taa waxa xudeynay miisid abaa inmaana ma xudeyin kartid la waaqan gaaray dayib waxa kalo la mid ah maxduru calayhi ba waxa taa la sharay sominasoomir babuul xajla maxduru calayhi ba tahay nin maxduru oo xoriisa loo maamulo waxa ma xudeyin karo tassarufkiisa sooto ah waxaanu xudeynayba maal kan awla maamuli karaan ee loo وانه لا يجوز لا يجوز مبنان عتاقه الغلام والله فصف الله ما امر عليه الدشيسه في مال خوريسن وحريو وان برق الحلمه وكان غاربه حتى يليه المال ولا خوريسن ما امريه الحصمت علي محمد الخالدي وانه لا يجوز مبنان عتاقه, عتاقة الغلام المير انه وحريو almaha si xaq ah ay u xirneen law qangariyo yaan almayri in oosobiya wax baan xornin u yiraamo banana ilaa markaas xawayaan qangariyo oo yoblogo mablaq muxtalim wa sida waan oleey juus mabanaana ataaqatu mulle allee qas ka markaas xawayaan loo maamulayo fiimaali xurihiisa waxa waa sabiga iyo maxduru aleeyga fasirta loo diidi labada midkoodna maamulayaan gooyin balaqal hulma qangarba gaarikan باو ما شبه يجوز سبنان ومن العطق حرين تام في الرقاب الضومة الواجبة الواجبي الضومة صعينا الحرين الواجب كوتهي تابع الحرين يسا وايه اللهم استهى عليه تولا مرخ أفرشيب إلهي واجبة كفارة القتل كفارة الظهار كفارة اليم كفارة marka waxaa waayay iftar hadan sawf gudoon salaam afsoosiin ta macnaheedu waa soonka marka afartaas bunuqna yabi ilaahi waxa waajib fiisaasi jiraan ta bal ka warhamiyada marka waxaa dadan imaarig aan hilaal binu ussaamata aan hilaal binu ussaamata wa hilaal binu abi maymoon taweyaan hilaal bin abi hilaal al-amiri ilmadn wal ilaaha wuxuu دواي امام عليك مرخم مخوك و يا هلال بن اسامه هذا الحديث فقط مخوك حديث ركه مخوك و يا سفيان عمره يسو خنه بدول صمن زرقان و سيد اير دواي ارمي فنتين مخوك عن عطاب اليسار مخوك و ديه عطامل اليسار ايو مخوك عن عمر بن حكم قال الرب حكم انه قال وحراتيت رؤيتيت رسول الله محمد الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جاري تنقض الضون لي اني يسوناتي يا كان وحيت رؤيتي الالهي انا غري لي اني يسوناتي فجئت وانا تلي ولا حال قد فقد اللواي شاط سنه في يوم يلغني ارغ حقيس لغواي ودرب عني فسالت عني انا حقيقه فقرض حيوتري اكلها دي ببهل بايقنتايده فاصفت عليها وانا وكنت من بني ادم فلضمتوا عن إرباحي وجهه وجهه وعليه دشير من رقبطن ضمن حريه أفأعتقوا هيا بم حريه فقال الله رسول الله باكوري صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي حقبك حيقة فقال دحيتري في السماء السماء ذيك حيقة إلهي سبحانه وتعالى فقال بحير من أنا نعني بيانه فقال دحيتري أنت أبو رسول الله باتحي فقال رسول الله نبحير صلى الله عليه وسلم أعتقها ورحواليه faynaa gawaad uu muumina tu wayaanu waada fi sayxu islaam muumina faynaa muumina tudaq waayh ee saaxan السنة khalka horta sanadka qald baa ku jira xadiiski sanankiisii saqab baa ku jira qalada ku meesha uu kaga jiraana umar ibn xakam baa leeyisoo maahan an umar ibn xakam soo leeyisoo ma dhayn saxaabada kuwii jiraana umar ibn xakam leeydaa kamiga islaam saxaabad rasuulka sallallahu alayhi wa sallam radhiyallahu anhu wa ardaah nim umar أما تصحيفة وحن ذهينا معاوية قبل الحكم السلاميوية أرملاهي ستين مرخي ستاعة واصلية من عبدالبرق وكشة في كتاب يالي استذكار مجالك صحيح الله أعطنا سبحانه بقول ياليحذن ياليحبه كشة يقيمكم يا رجي هذا الحديث مرق واصلاء صواما يمجربوا ليه مرقا وأن صحابكم وجران كاسا الحكم السلامي ماليداها هناك عضا من يصار بأخل ضمي kuwa ay Allahu subhanahu wa ta'ala baro hukam wa tabiiciye ma aha sahaabi oo nin sahaabada kamidna Umar uu hukam leeyahay laakiin tabiiciitu kamid ayaa waan leeyahay Madiinow hoosii qaaahay oo waliba tarii aan saadeedaha waaye ay Allahu subhanahu wa ta'ala taayay halka ay dhig hadii ذاوح كسونا يا امرقى سحويا في صيح مسلم وفي صنع يبي داود بوكسونا يا امرقى وروائد دا عبو داود هي صنع إمام مسلم وحياها فسككتها سكة وحان الباحة حبط الباحة فعظم ذلك عليها يا رسول الله, يا رسول الله, يا رسول الله فعظم ذلك عليها فعظم ذلك عليها رسول الله أنت سيقول لك رسولك لا هيه أما رسولك أنت آدو إليه فعظم ذلك عليه رسول الله رسولك دلوينتي فقلتوا حانها فلا تقه دمان حرية آه. مرقى الحديث كوحوت السنة مرقى سبحويان إن مرقى سبحويان لا يحترى مع الضوام بل تعالك يدقي يدا وحاك لوم يشهد تالى مرقى سبحويان اللهم صلى الله عليه وسلم إن الله نبيه صلى الله عليه وسلم مرقى لمنك حلول يدا ورخوغي أيام يا شاكو بابا وتعالى الله عن الأيلية والكيفية يا واحد وقال تعالى له عن الأيلية والحزية الله لماها يعني اللهم استعانى ابن عبدالبر محمد الله تعالى أبو عمر الغضب المالكي أياء وحوري في كتابه الاستذكار وشرح شرح بابا مرقو هلك الكهر ليبا وحوري فعلى ذلك لفق المكهر لي فعلى ذلك جماعة أهل السنة والجماع وهم مرقى اهل الحديث ورواته المتفقون فيه وصائر نقلته وير فعلى وهو على حد امنتم من في السماء ان يخسف بكم الأرض اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه هكذا مرقى ودووا وحويا وحوينه مرقى وحاويان وقد قال الله في كتابه ثم استوى على العرش وقلق الله في كتابه في مستوى العرش وهو على حد آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض إليه يسعى لدن كريم الطيب ولا عمل صالح يرفعه مرق وحور إمامك رحمه الله تعالى وارك سيسلا إلى الله إن الله في السماء وارك يقوى مرق أهل الصلاة والجماعة oo ahal wax hadiiska iyo hadiiska koowaad ee fahmay waliba tan iyo saaroo nuqalaasi ku wasoonag luuqada ay mid ka midab u yiri taasina ilaahay barkaag u isee sawaba carsuu ku sheegay oo yiri waxa kale oo hadii waxa la mid ah hadiisku xilmiid ay daqdaanka aaminu man fi samai an yakhsifa bikum al arda ayaa la رفضة جارية إسكننا بن قطعه سيدا آيات القرآنك وإن للمطففين الذين إذا اقتلوا على الناس يستوفون على الناس بمعنى عن الناس أنت يعلظوا إسكننا بن قطعه هل كان يضايير المرخم وحور إليه يسعد الكريم الطيب كلمته أنه يستنبع حقه لها أكهرة إن أكهرة حقيقة السنية والعمل الصالح يرفعه وحقه حقه مرمي وحقه سويا هل سوى كان سوى يضايير المرخم يضايير المرخم istidkarxu wuxuu ku sheegay marka mujallada idil tilmaameeyey wa mujalladka sadax iyo labatan safxada marka boqol iyo lixdan iyo toddoba ila boqol iyo toddobaatan buugaga hadlo raxiibun laa taana wakadalik wuxuu hadstay wuxuu tilmaamay awaliiga al-baji ayaa isna wuxuu yiri sifatu waxa laga wada lacal lahaa turiyadu وبذلك يوصف كل من شأن العلو فيقال مكان فلان في السماء بمعنى علوم حاله ورفعته وشرفه يعني نوح كرياء بكتسين يا أبو يري واي اشتركوا اريد اسمر قوارن تسويان تاويل ما اقبالي كريسو ان اسلايمنا عبد البرمر خوحال كان مديي و خويري تاويلنا حديث ما اقبالي كرايو وا نص صريح مرخ عبد انوينه في شرح سايح مسلم شنو و خويري مجلد كشرب وك الله هلكن و خويري ما رغمش عمري في شرح سايح مسلم هذا الحديث من ما احاديث وفيه مذهبان تقدم ذكرهما المرغات في كتاب الإيمان أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه ما مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيه عن سماة المخلوقات والثاني تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال كان المراد يمتحانها بل هي موحيدة تقرغ بأن الخالق المدبر الفعل هو الله وحده أضوه سيوض وحييري مسألة هو أن حديث تتفاده من المذهب إلى كجرة مذهب وقال أن تأويلسه madam noo السلف salaf ماذا sidaa nagu nabad galiyo madamka salafkaana toosan oo arxhan buu yiri inaanu nuhu rahimu wallahu ta'ala halkaas u madiyay iska wad markaa waa warkan miyaa inaan mudahay ba kitaab dhan ka qoray ba kitaabkiisa dib ugu noqdo cid u baahan aan siinaya waxaa عليما سيبويه حدئ نقطه عليما خليل بن احمد الفراهيدي جو شيخ سيبويه حدئ نقطه الامام النفطوي حدئ نقطه الامام بدرغد ابو العباس المبرغد حدئ نقطه الامام الاخفش سعيد بن مسعد البصري أخفش نقطه أخفش صغير اخفش اكبر يا اخفش الاوسط انتم في دونها نقطه اخفش انت هنا حلكايي ايي مر المره طيب مساله ما قلكه صدق انه قنيسا واي ايماد يوطنه مرقوبي في تفسير نديبو نوقايت امرك شرحايو الى مرقوبي رحمه الله وكذلك من جليل طور رحمه الله, الله وكذلك من كثير في تفسير مرقوبي شرحايو وكذلك عبد الرحمن السوك سعدي في تفسيره, تفسيره. وكا مركا كوس عمركا هلكا كما غارسين كارنا اه وورخاسي هو وور امركا نوقنوقن كليم مركا ها قالو ساس انا والله ليس صانعا عجيب الله لله تريد مرقسه وحيا وحدثني مالك فيور انه شاب زهري بكور لي اه انا عبيد الله بن ع... عن الله بن عبد الله بن عثوه المسعودي الرجل, الرجل من الانصار من الانصار قد كمئ ان الرجل ان نور من الانصار الانصار وهي حديث ذا أحد مدام رسله أي جاء إلى رسول الله يمس الله عليه وسلم ججالية له أدوان سوصنا تسوداء أمده فقال بحرية رسول الله إن علي يضشيد وحاء رقوة مؤمنة أدوان مؤمنة ذنان حرية فإن كنت أداتي تراكي ورقي مؤمنة ويعتقها محرية فقال الله رسول الله باكويري صلى الله عليه وسلم أتشهدين ما قردت أن لا إله إلا الله قال بحيتي نعم قال بحرية أن محمد رسول الله qaalo waxaatiin nacam qaalo wuxuu xiriir atuu qiliina ma qiday ama qiyaqiin nisaam bil baafii baadal mulci geerida kadibna laysa soo saarayo qaalo waxaatiin nacam fa qaalo rasuulullaahi khurisaallahu alayhi salaam aati qawad qabad xore waay hey ما الذي يشنقره وما الذي يشنقره لفضك أخرى مرقا صحاويا ما يشمياله واللفضك أخرى إن الله إن سحب الله يقاضر إياه ما دامه هذا كل يري التشهدين اللا إلهي لله ما لا يقاضر إياه ما يقاضر إياه وحن إمام الزرقان ما يوحي يري فإن كانت القصة قصة تعددت فلا qisaha haddaay la yiraaho waxa surogalay inay iraaqi sada dhowseeray laba waqti oo kala dugan bay ahay laba adoomo oo kala dugan bay ahay taa wax khilaaf ku ma jiro tanasi wulaad qoway tanasi wulaad qoway de nabii waxa uu nabad soomaa hadii ay surogal tahay miyaa وحديتك أبو جديد إساك الدواكاء فأشارة إلى السماية ما في السماية وهي يعني مركة وحويا لبع مركة أن نقول إساك مركة وحويا لبع مركة وحين نقول إساك مركة إنو مركة نبقو عليه السلاة والسلام لبع ذب ويدية مركة وحويا سيدة وحويا سيدة وأنه هنا سؤال مركة أين الله ودعي كجوابتي aye mar khas soo celiye nabagu su'aashii oo atashhadiinabu ku ku jawaabtay hadana man anaabu man anaabu ku yiri ay ishaartay ayo hadana ku soo celiyo atashhadiinabu hadana ku yiri marka sadaltay waxa weeyaan isadoo markaa inay tacaddudo horta maaniic majro wee tacaddi ka qarta wala ba qoyodna noqon qarta hadday xataa midoowdana is oo نبي صلى الله عليه وسلم يقول كيده الله اي فصلا اشارتي ايا و حو كيدي لا اله الا الله دي بو حدنا قولاان بو وي ديي و سوءالشن بو كولبيليي لبدها قولد بعنمدو كفسيراان و زرقان السدو كوشيغي في شرحه علموطا ذل waa sallallahu salaam waxa dad sanimaar kanow balaq waxa soo garanaynaa al-maghribiyyi wa sa'idna bi sa'id al-maghribi waxa kasoo garanaynaa qaalinaa yusuuila wa la waydiya bawrada tan rajulnin wa taqoono cala raqabatin dushii saadoonaa hanisaaliyo taqfiyaha mahdaniya ibn zinan ibn zinan waxa xoreynaya markaa adoon hadiiin u xoreey ku waajibto adoon markaa waxa weeyaan zinan inu zinan waxa xoreeynaa wuxuu dadani malik wayu aray inuu balagu waxa soo gaaray can fadal bin ubayd al ansari waxa kasoo gaaray fadal bin ubayd al ansari al ausi wuxuu kaan ma saab rasuulna waxa uu salaam alayhi wasallam inuu siil waa la weydiyay وحالة ويدي عن الغجل لنا وتكون عليه رقابة أدوان دوشي سيحاني سعيد جوسلهم وبرنامتا أن يعتقوا ولا دزينينا حرائيو ولا دزينينا عام نعم ذلك يجزي عن ورنكس بك القذية يا شيخ واجهوهوك سيدي قضا لكن علي عبد الله بن عباسي عبد الله بن عمر أيام مرقص وحاويا أرنطان معي ابن عبد الشيبان في المصنف كصورهم كو كلام كوغة بأسانيد اللينا أسانيد ورنكس لهم كل يحوك بضنين امام الشعب ايغوا كرهي الى سوما امام الشعب نخعي اوزاعي وحيدان ايغونا وابا خارانبا ودिजन ما له خرمه لكن جمهورته waxay xujeysanayaan أو taxriir raqabaad dalayri soomaa heteraqamada iyo adaanta in masjiduhu noqon kara adaanta kana noqon kara marka marka maxa زووطو صلاصه قوام من حجر باسونغلي في فحل الباد من جوكارتو كويتو تنا سبح هذا لخبقليو كو العين في عنده القالي ايوك سودي في شرح سيح البقار من جوكارتو تنا سبح هذا تضابق القليه مرقاس حويا كونسونيا سغال بالانسو هنا هذا باو ما شوبا الا يجو سان بناني ميل عتخ حريت حقيقه فدل قابل واجبته الضمره واجباي وباك تور عكسيسي وحدت المالك فايور هانو بلغ وحسوغلنا عبد الله بن عمر سئله والا ويدي عبد ana raqabta ay doonto walwajibati wajibti hal tushtaraa bishaqrni sharni mal gusaysan ya faqala wuxuur ilaamay qaala maligu xuuray ha wadaali tarun kaasay ahsan wadaali ka tarun kaasna wuxu ku dhacay ahsanumaashay ka wanaagsan oo samaytana maqla fariiqaba adoomada ay wajibati wajibay cina wajabana عليه ku waadibay bi shardi ee bi shardi iyo shardi ala yucqa hayno xurayyo li aanu ida faala marxu samaydaalika runka fareesiga qabta qadoon ma hartaa ama tan wada maysan laana hu isagu yaba min samaneha laa cila marxu ka dajinaya lil ladiki yashdara shardiinaya mim xiqi ha qanif wa mas'alada laga hadlayo waxa weeyaan addaanba soo iifsanaaysa shartnimada gari kara markaas waxa weeyaan qadantii markaas soo iifsanayso shartii wayehee be qaalmaru xurru wala baas dibaato man haystaree raqaba taa doonno soo ibso dadii tabaduucii waa waajib ah inuu iska yaanu bilaashaa wuxu sharqo sharti aan yuuqtaan xurriyada abu abdawad qadiibsanaayso qofka yeeso isoo masharti ka taayna xurriyso maaya sharti asmaaya waad dambta waajib لأن أحسن ما يشيرك هو أننا الصنيع علم مقلئ فليقابل واجباتا ضمنت واجبتي لا أن كل يؤجس مبنانا أن يعتقين حريه في حديده مسرانيون قالن حريه ولا يهودي يهودا الحريه من المسيحي يصدح إله عابدا له حريه ولا يهودين يهودنا الحرمايو ولا يعتقل حرماي فيها دخلينا مقاطر ومقاتل الحرمايو ولا مدبر مدبرنا الحرمايو ولا اموال دين الحرمايو ولا معتقل من الحرمي الى سيني سنه سندل جارنا الحرمايو ولا اعمى من بال الحرمايو ولا, ولا باس اذا تمري اضول ولا باس اذا انت جارني قالك يهودينا سدانيا جارناي muqaatab ka shaqeeyay maxaad diiday muqaatabka in la xoreeyo maxaad diiday markaas waxa jira labo ummad oo kamid inoo qonaysa inuu kitabeyo kadibna uu xoreeyo iyo inuu soo yibsado muqaatab oo markaa uu xoreeyo marqa mis'alala oo mis'alala isku xayo wax diiday ayaa yiraahdeen لأنك أحبت كل الشيسين وحكم مشغول سيحي إن المرقى سحوياً أحره أصاب بحي مرقى الشيس مانا إذي يالي مرقى وآيه يهي اللهم السعوه عليه الله. الصلاة قال الإمام الشافع رحمه الله تعالى إمام المالك يا عبي عبيد وحي الله عتق يسو وفر مطيسي بسبب أخرى آخر صابك لسومه وكتامه لكن calma banana yiraahay laakiin waxa muhammad r.a. waxa uu taala ya abi thawr ya ubakar in ragba wax ilaayeen ubakar dawa ilaahu xanafiyada cimilo weeyaan wax ilaayeen marqa wax weeyaan lama maguday uu gudayaa yiraahay iyagu mudabdal khamxan loo xoreeyeen mudabdal imam abu zaaci yaabo lakii mar khaasima musaafiic yahaxmadu xileeyii way banaanta wasiib daawu si abii thori ibn mundiraa qawaane si muqniiga ku sugan bukhari na sahihiisa wusaasaarisa wuu mu'allaqow wuxuuu qaalad daawu suuxiiri yudsiu mudabbar mudabru qugudayaa wa umul waladna way gudaysa marka balalkaa iska dhig umul waladana iyadana waxa loo diiday iyadana in la xoreeyo hato qolayaa haybo kamidana maayaba ay qabaan ma gudayoo waayo waxay idaan markaas xawayaan ee qofka markaas xawaya xurriyintiisa dib loo dhige lagu dirtay dawkana ka dib aan ko xulay den raabka wahiin adoon taa xoreynaysa wax shartiya an tahay salamatan min aluyuubiyuyuub inay kshamna qafso marqa eebaa meshi ku jilto oo deexadho wax ma qafsan karto mar ka sadalteed xore adoon taa inad xoreysa mar ka ma noqonayso ilaa xadha dad bixinaysa aad ma walba bixiya wa hada somayna marka iyada la xोदय mayo oo shadiba meesha ka maqan shadiba hadii la wayna mashruutka waa lawaaya wayo amal ma qaban kara marka kaamil baynaahim wala baasadiba samma laa yu'taqan nasraaniyu nasraanina laa hurriyo dadu wax baan bixin ilaahi rohmo waanuuna dadad bisad ka waran waayis ay yu'taqan اوسا السنانه ماسكان حران قرطه لكن واجب كل كا هذ ليا دي اظنت هو واجب تكون حران قرطه لكن باس السنانه هاني الله تبارك وتعالى قال في كتابهم فاما منن بعض واما فداء فالمن هضوا اما ان هذا حيسك غلي ستي واما ان هذا خوله كا قادين اسكو الله وتعالى آه. قال ماري بحوه رحمه الله تعالى فأمر رقابة أضانت من الواجهة واجبتها التي تأصل ذكرها الله تعالى لأوشهر في الكتاب فإنه لا يعتق فيها الحريمة إلا رقبة المؤمن المؤياني يعني أضانت واجبتين ذكو واجبتين الحريصة مؤمنان بحرينا سوف تحرير رقبة المؤمنة قال مالي وحوره وكذلك سأسوك في إطعام المساكين مساكين تقوذين توبة في الكفارات لكفاراتك لا ينبغي مهبون يطعم أن يطعم إنه قوذي يفيها دحذيذة إلا المسلمون المسلمين تمرياني ولا يطعم لقوذي ما يفيها دحذيذة أحدهم قف على غير الدين الإسلامي دين الإسلام كغير كذلك باب عطق الحي كان نال إنه كحر يبابي عن الميتك الدنتي وحوة ينقف كدنتي إنه كان قرابدي سيكاهري ana wax ka xoreeyo balka waran la wasaqiisa sadaqadaasina way gaariye dowlahay aya yeelan way hiil wuleysay aya wax yeelanaya markaas waxa wa xariida ay murkaas waxan weeyaan sawri بيوسف shafiiyow haneefa biyusuf daawud dhahay xariida kan xurayay ayaa wiliisaylan de ablan nabbaas walakow hal gudiga cil laga xurayay ba wiliisaylan laa wasi xaas albasri ma malik ya buuuiday qaban وحدثني مالك بي ورهمي عن ذر الحامر بعمر التالي سالي على المذني قال وحونا أن أمه هو يديه هيا إرادة وحيدون تعمل سين يدردارنط ثم أخرى ذلك قد بولته إلا أن تصبح إلاه ويبرا لسنة يشاء صباح يكارسون فهذا كذو يتلماته وقلت لهم وقاتانو حياة حياة همتي دونتي فقال عبد الرحمن وحريدي فقلت للقاسم بن محمد ان قيل ينفع منفعه انا بتقى عنها كحريه فقال القاسم وحريدي ان سعد عباده قال وحو رسول الله وحو صلى الله عليه وسلم انمي هي هذه الحاله كلها رسنتي فهل ينفعها منفعه ان تتقع فقال رسول الله وحريدي محمد صلى الله عليه وسلم وحدثني ملايح النبي صعيد الانساري أنه قال ابو حولي توفي عمر حامل نبي بكر البالوصري في النومي خلدوه ناما نوسى يحضي فأعتقد عنه عائشة طباكوحة رزيز الزوج النبي النبي جحاسق صلى الله عليه وسلم رقابا ضوام كثير طمف ربان قال ابو حولي وهذا كاسنا حب ما شيء لوكا وكا علما يهويا سمع طالما غليا حقيقة في ذلك أرنغاس باب وفضل عطق الرقابي الضوما من الحرية من خاصة حويا فضل قوضة أيو مرقوا بابي أيو عطق الزانية الزانية دن الحرية وابن الزنة ابن الزنة وحدثتني مالك عم شام عروة عن نبيه عن عيشة تزوجين نبيه صلى الله عليه وسلم بي حاسكسان الرسول الله صلى الله عليه وسلم سئله عن الرقاب بقى بقى بقى لو على رقابه الضماد الله وي دي اي او هاتيبه افطلو فقال وحي الرسول صلى الله عليه وسلم لها توصل ثمان حاجه اغلاها توقع على السم ثوان حق الله على ثوان فصها وغفي عن عند اهلها اهل عند اهلها نوغفي عن هو اي ديس انا يعني... دي بخادم اسمي وحدثني مبارك النافي عن عبد الله بن عمر انه اعتقه خدي ولد الزنا من المسجناء هي وامه وهويديبه سدن يهويدي سيزتيبه هو حر امتثالا لامر صلى الله عليه وسلم جمهور قصص قبان الا غد يوم قرطاس انه غد شيخا جمهور قصص قبان لكن يقولونها بركض باخلها في سنة سألها انسوا عنهم بأول الحمد بيهي مصير الولائي ونحن شاهده هو هانا يقراب النمطه لذا اعتق قفك حرية قفك حرية تلما مرئن بوله السماء هتعدو قفك كاله ايه اضانك قفك كاله اضانك اضانك اضانك اضانك اضانك او شرط شرط يكون مدمركز في حوية اللهم استعانك يعني غديه شدغا سمد سوكانو يما عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انما قالوا حاتري جاد برير او تو غاد برغاتيمت اه غوابنا من كهف قالوا حاتري ان رسول الله ان اني انا كاتبت اهلي اهل كيجيوا مرخا كتابه كلها شيء على 9 و9 قيادود في كل عام سنة كسنة وقيت محبب وقيتنا بحيه سنة عن سنة افاعين لي ايقو كالمين ملكا فاعين لي ايقو كالمين قال العائشة وحيتري إن أحب أهل وكيرك هل يجعل هذا أنا عدى هين أن أتريه لهم يقعدتها ويكونوا لي ويكونوا لي. وأن أتريه ويكون لي ويكون لي أنا قوي صغن هذا وله كحريرك فعلته فذهبت برهوت وثت الى الى اهلها اهل كديبه فقال ذلك الامر قاصي كتمرك او شارتي فامو عليه وهي كديده فجاء ع... فجاءت ويتبت من عند اهلها اهل كذا اكتدي وكتبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وفدي فقال عائشه كتل ان انه قد عدت وان بندا ذلك الامر قاعلين بسوده فامو عليه وهي ديين ان لا يكون الله... لا يكون الولاء حركا قرابن بس كنا نسنادميان لهم يغا فسمع ذلك الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ودي فاخبرته عائشه رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خديها اشتريها صوي بسويها واشترضي لهم الولاء ملها مرقه او شرد مرقه واشترضي لهم يغلواله وله اشرب مرقه فين والولاء ولو حسما لما اعتقد قف خدايه فصاله عايشه عايشه سيدي بسمي سيدي في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس قد تخضودي فحمد الله الى بكم حمد واثنا عليه وامانه ثم قالوا حرم بعده ارى تدرى سوما بالرجال راك حالدود ومخوط يشترط نشطيه شروطا شروط شروط ليس في كتابنا كتاب كلام قصونه ما كان من شرطه شرقل ولا وحي شرطيه ليس في كتابنا كتاب كلام قصونه soo wa baadil waabaadil ba wa in kaana miya ta shardi ba qol shardi hanu qadba allah ilaahay hukumgiisa xaq u xaqnaa badan wa shabdu allah ilaahay shardiisa uu taq u adak weenaba walaa xilal kuna de limanaac sa qof xad uu yusugnaaday waxaadu muslim hadith soo sari hadithu waxaanu ka qaadena anigu abdon و اصل رقم النقعي او مالك احمد سيره اي قانونيه اوكي تصاوب ان مفسخ ميسوب يراهين بيع لكن ما هو شافع له خليه يا حدله يفسدها كتبوا ويفسخ ميساب له ياهي وهذايد كان و هو كو اويلي مره رد هاد ايو كو اويلي امر وكان فصل الكتابة ابو حنيفه اسا ابو حنيفه اسا و حرام له ياهي با وحدثني مالك عن نافي عن عبد الله بن عمر أن عيشة أم الممينين هو يضحير رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه أنتشتر لجالية تنتبتقها فقال أهل وأبو حيرها نبيك نبيك كها ونكائب على أن ولاها على شرل أن ولاها حير كذب ونعنوا من نفسه ذلك للرسول الله والرسول الله والشيطان صلى الله عليه وسلم فقال وحول الله يا منعنك يوركام من عني ذلك إنما الولاء لمن اعتقى ورقا يقول شيئا محبكا من جلالين وكام من عني سوى يسف وخالد وصوص على من حديث ابن عمر مسلم وصوص هذا الحديث وحدثني مالك بن هريه اي حمص عن عمرو بن عبد الرحمن ان برونه الجادوي تص تصنع يده وكان طلب يس عائشه الله عنه وارضاها ام المؤمنين فقال عائشه وحيتني حبه اهلك يركوا درجلدان ان اصب بنا الله بهم فمانا كلا عكت هذا صبة واحدة شبطة كريئة واعتقى كيانكو حرائيه فعلتو انصمينيها فذكرت ذلك برورة وبرورة ويوشكت الياهل ايه الكيدي فقالوا الله وحكوه دهنك إلا ان يكون لنا يلمينو إلا ان يكون لنا ان نصر نظام ويانا ولا اكحريركاو قال مالبوحوني قال إحياء أحياء أحياء بن سعيد الأنساري فازدعم عمرة وحي شاكتي أن عائشة تذكرني يا شاكتي لرسول الله الرسول وحي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها سويسو واعتقيها حريه فإنما الولاء ولو حسنا ذي لمن عتقفوا حريه أرسو وايه وايه مسألة هدف كوير علن مركا مكاتب كإن لإيبي مركاس مركو يساور خالق النغضة ولو يملك عاجيس بالله عاجيس لأنه كتابي يستطيع أن يملك عاجيس بها مثل الله أحضر الغالي وكي هو أصحب إلاهن إمام أحمد ربيع عطاء إيا مرخاء أو زاعي الليف أمي الثور قول الشافعي إيا مالك إيا من الدرير إيا من المنبر حركان سمريا الشافعي في أصح قوليه إيا بعض المالكية تبادي ذي qisalada muhaake jawbtiin baa la yiri hadba tiradeen muqaatab laba wiin karo ka waadana wala kitabeyee qisadan jawaab naga siiya inaan dacwa daliliin buuxaan baa u baahan tahay idinkaa aaminsimayno adinkaa waxa qisalada iska taga waxayna waxa kaga jawaabayna anna bi annaa ajjaset nafsaha inay markii iska bixisay kali weeydey بحرار ينس küçصوا أنا أحدث عن و مارك التنو Reading الح이� employers صارتي يعتبر أجهف بن حجر الله 你 أصلك اللون命تهم فيفتح الباري مجال كشرنات الحال الله تعالى ي thrillsy ni愎 فر واحدث عن semantic و مارك التنوذج ا겨نا عبداللهت من الدين النارauft بكوريه عن عبدالله من عمر أبدالله من الدين النار الفئر عدوي الأرجوان عن من من عبدالله من عمر أحوما و الله من الدين النار خموة من فعلات cómo دعاء يبقى الله رسول الله وسأح masculinity يعلمنا و أحوما و أحدث كان. نهى عن بيع الولاء وعن هبتيب النهي الضمض الحرية إلا إيبيه إلا إيبيه إلا إيبيه قال ما لك الحرية في العبد الضمك الضمك يبطاع نفسه ونفتيس إبنيه من سيدهنك إبنيه على أنه يوالي إنه مرخى الحرير إن أقرابك لتمنشاه عد الضمك إن ذلك لا يجوز عن غاسم البنان وإنما الولاء وله في الصناع لم يعتقف الحرية وَلَوْ هَدِيَنَةَ الْجُنِّنْ أَذِنَ وَإِذْمُنْ لِمَوْلَاهُ أَدْوَنْ كِيسَىٰ أَنْ يُوَالِيَ إِنُكَ وَلِيَاشَىٰ شا مَنْ شاعد ما جاهس ذلك عن غاسم البنانا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله حُويري أول أوله لمن قفوصه ناضي أعتقر walnahaw xuduuday waliba tan rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam aan bay ul walay inna ibiya doomada la xaday marqa waan hibe tin la hibeeyo fa ila ajaas si sidii sidii sadow banana banana taay ay astal dadari ka qanoo xaddiyallahu isaga wa an yadanalahu inuu idmo ay waliyay man sha'idu dorn fa tilka ta saal hibe toowhbaani nabuu diidan sallallaahu alayhi wasallam yaanu sheekhu xutul maamiyya hadii uu murqa la'aqtihi hawakin bi sharqi idan doona an qaraaba khaditho masoonaysta shartu hasu wa baathil wa ayya kukhudayni kalaa kukhuday alwalaawni wa na'taqa istala lafti saadu idmu yiraa idda doonta ka wariyelo ta'lafti la baathila wal kullu shartu laysa fi kitaab al ayati baathil wa in kaana mi'atu shartin ummu soogalaya باب وحباب هي جرق العبد واباب جرق العبد الولاء يثقه ها باب ومستر مضاف الى فاعله شبه فهم حدد فاعله وكمرق ولا يدافه الولاء هنا ومنصوب على مفعوليه مفعول نسبي يعني الضانك مركي الله حرية إسلام مركة صحويا وله إنه سوى جيدة مركة باب وحبا يجرق العبدي الضانك سوى جيدة شديسة مركة لولاعم وله سوى جيدة إقراب النبتة إذا هو تسيقى مركي الله حرية وحدثتني مالك بأئوة عن ربيعة من عبد الرحمن أن الزباب العوام اشترى وصيب شدي عبد النضان فاعتقوا حرية warii dalikil abduna banuna wiilal baasu naad min raatin haweene bu ka dhale xurashin oo xur ah falanbaato qoomka xodo yaasbeed isbeed qaaloo xuruhu huma yagu ma waliya isbeed baa xurii anigeey هو wali ihiin wa qaaloo xurii annaga iyo muwaaliye no yihiin qaraabo faqtasum ila aathaan maafan baysoro dholan faqaba ismamo hukume liis bayrgo hukume bi walaahim xuduudko iyo qaraabniyad toogi oo mas'aladu wax weeyeen adoon tiisu madan xuray adoon bayna gurusatay halka fiilay adoon طيب حركان مرقس حويا ويلا هوكا دين هويدود با اسكالا مرقا اللهم <سؤال> صل على سيدنا ها وحديث للمالك بأيه ورغم أنه بلق وحسوقنا أن السعيد المنصيب سئلين الويدية عن عبدهم أضل وأنه يسعى أصنا ذي ولدهم علمه من إمرأة حرقة تن هوين وحروا وكطلهم لما ولاؤهم حرقة ويسعوا نذي فقال سعيد حرقة ما تهضوا لانتعابوهم وهو عبدهم صغى أضلنا لم يعتقل أحدهم فولاؤهم ولوهم يسعوا أصمي يهي لما والي أمهم هو يذود قرى أبا ذي المرقام يعني وحالوا ويدية أضلهم مرقا سبحا وي adoon baamirka ayaa markaas waxaa ilmuu dhalay gabadh xurumo ka dhalay ayaa iskala wiliheeda marka wuxuu yiri hadii uu aabo hood marka dhintay fiiri isaga oo addona wilihooga waxay iskala yee xariirkooda gabadhaan baashay marka qaraabadu qaraabadeeda marka gabadha dhashay xafadooda laakiin hadii isaga oo lixoreeyay uu مثل la adiga markaas waxa doonaha adiga hadda ma adiga markaas waxa weeyaan nimba adoon meeshan jooga gabadh xurud ah ay markaas waxa weeyaan ayu qaba gabadhiyo xorta ahayd ciyaal bay dhasha ciyaalka ayaa xirkoo qaraabo nimid koogale iyada marka xafadooda waad hadd adigu markaas waxa weeyaan hadu adoonka adooniba ku dhinto laakiin hadal adigu xorayso ومثل ذلك تالي صحويا أن الولد الملاعنة إسلام طلال لعانته ولد كذا ومن الموالي وإيها أدوى ماذا من الموالي أدوى ماذا الحرية كماذا ملاعنة ينصب الله نسبه إلى موالي أمه خوية مرقى صحويا قرابة فيقول رويا هنا يومي يقول مواليه إلا ما فاطور انتوضي في ود حليا وينجلق هدو مرقى صوجيته جليلة ها ويل جلقادو سو ديته جليله تنذبي اقلوا عن مكتبه خينيان فإلا اعترفوا ضاقرت به سغاوا به والحقدي ولا هريشينيا وصاروا إلهه سنة وسننيا إلى, الى موالية أبيه أبيه مخا موالديس وكانوا مضافو دخلتي سنف يقون سنننيا وعقلهم مكتيسن علم دشودا ويجلد أبوها به ولا ولا الحد حقتي ولا اوفين يعني مسألة maxaa la qabdi adoon saaxayda marqaal xorree li caantan buuzow si ku sameey Abdul caantan ku sameey li caantankii marqas waxa weeyaan markuu ku sameeyey ilmihi marqas waxa weeyaan waxa la halaynay hooyadii hooyadii marqa qaraabadeeda uun baa qaraabada ma u qoreysa laakiin aduu dambiga galay raaka bixlaya haduu laakin qirto aabahi aabi وأناHo dias بواسطنا الحصول و أ mêmes السواب وأنا أننا.. لا يدريabil cały sang لو أردك جن من جنة فأنا أو شخص ويعرفة أيرال في Monta 거는 الأمر <سؤال> يا رب العالم بالرخاب